الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم او جهرو به انه عليم بذات الصدور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 أَمَنَّ هَذَا الَّذِي هُوَ جُهَادٌ لَكُمْ يَأْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَنَّ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهَا بل لجوا في عتو ونفور أَفَمَن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يَمْشِي سَوِيًّا سويا يَمْشِي سَوِيًّا يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي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 يَأْتِيكُم بِمَا إِن